الِجَالُ قَوَّامَُ عَلًَا لِسَاءِ بِمَا فََّلَ اللهَّهُ بَعضَهُمْ عَلَ بَعضم وَبِمَا أَمْ فَقُمٍ أَموَالِهِم فَ الصَّالِ حَاتُ قانتَةٌ حَافِواتُ لِلغَيبِ بِماحَافِ